أودعكم بذمعات العيوني أودعكم وأنتم لي عيوني أراكم ذاهبين ولن تعودوا أكاد أصيح إخواني خذوا فَلَسْتُ أُطِيقُ عَيْشًا لَا تَرَاكُمْ بِهِ عَيْنِي وَقَدْ فَارَقْتُمُونِي وَأَدْعُوكُمْ أَدْعُوكُمْ يَا رَاحِلِينَ يَا راحلين عن الحياة وساكلين بأضلعين هل تسمعون هل تسمعون توجعي وتوجعي الدنيا معين لئن لم نلتقي في الأرض يوما وَفَرَّقَ بَيْنَنَا كَأْسَ الْمَنُونِ فَمَنْ أَرْدَنَا غَتًّا فِي دَارِ خُلْدٍ بِهِ رَحِيَّ الْفُنُونِ مَعَ الْفُنُونِ وَكُنْتُمْ فِي طَرِيقِ الشَّوْكِ على مأساته خيرا معين وادعكم بدمعات العيون وادعكم وأنتم لي